الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأوحييكم أيها الكرام في المجلس الثامن والأربعين من مجالس مدارسة كتاب شذى العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى الباب الثالث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 في حروف الزيادة ومواضيعها وأدلها. أعلم أن الزيادة في عن الفاء والعين واللم. إما أن تكون لإفادة معنى كفرح بالتشديد من فرحة، وإما لإلحاق كلمة بأخرى كإلحاق قردة اسم جبل بجعفر وجلب بدحرجة. توقف قليلاً. اذا نحن اليوم مع حروف الزياده يتحدث عن حروف الزيادة هذه الحروف التي تعم الفعل والاسم أو تعم الاسم والفعل معناه تريد زائده في الاسماء وتريد زائده في الافعال هو يريد أن نتحدث عن هذه الحروف عن مواضع هذه الحروف اين تزاد وعن الادله التي تدل على زيادتها يعني لدينا ثلاثة عناصر في هذا المبحث. المرحة الأول هي خروف مواضع خروف الزيادة كيف تكون الزيادة ثم بدأ الأدلة على أن هناك حرفا زائدا في الكلمة هذه الكلمة اسما كانت أم فعلا فبدأ في البداية قال بأن اعلم أن الزيادة في الكلمة عن الفاء والعين واللم كما تعلمون أن الوزن الصرفي للكلمة لل... الثلاثية هو الفاء والعين واللام ومر معنا سابقا أوزان المجرد الثلاثي من حيث الماضي وعين المضارع كما تذكرون تماما فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان هذه الابواب الستة للمجرد الثلاثي للمجرد الثلاثي ونحن سبق أن تناول الشيخ يعني حروف الزيادة في الأفعال وتناول الأوزان المتعلقة بالمجرد الثلاثي والمزيد الثلاثي والمجرد الرباعي والمزيد الرباعي اليوم هو يركز على الزيادة ومواضع هذه الزيادة هذه الزيادة المشتركة بين الأفعال والأسماء ثم يتطرق بعد ذلك إلى الأدلة التي تشير أو التي تساعد على معرفة الحرف، الحرف الزائد. يعني هناك أدلة يريدها الشيخ إذا يعني وقفنا يعني أي وقفنا عند أي دليل من هذه الأدلة يمكن أن يشير هذا الدليل إلى وجود حرف زائد في الكلمة. بدأ في البداية. ان الغرض من هذه الزيادة لماذا هذه الزيادة؟ قال الزيادة إما لمعنى وإما للالحاق إذا هو خسر خسر الزيادة في الأفعال أو الأسماء في أمرين. الأمر الأول هو أن الزيادة تكون لمعنى يعني من زيد الألف لماذا نزيد السين لماذا نزيد بالتضعيف لماذا نزيد الهمزة لماذا؟ ما المعنى الذي تزيده أو تفيده هذه الزيادة أو للإلحاق بكلمة أخرى أو للإلحاق بكلمة أخرى وهذا مر معنا سابقا أعطانا مثلا هنا لإفادة معنى كفرحة بالتجديد من فرخة ممكن هذه فرحة الآن أتها في التجديد فرحة غير فريحة فأصبح الآن بتقول فرحة الرجل فرح الرجل ابنه أصبح متعديا إذا التضعيف هنا الزيادة هنا بالتضعيف أفادت التعديا إذا أفادت معنا جديدا أفادت معنا جديدا أخيانا مثلا الزيادة همزة الوصل في أول الكلمة لها أيضا يعني فائدة معينة وهذا مرت معاني حروف الزيادة معنا سابقا أم أو للإلحاق،, للإلحاق كلمة بكلمة أخرى وعطانا مثال بسيط وهذا يعني باب أيضا مرة معنا سابقا كإرحاق كرددين وهذا اسم جبل بكلمة جعفر يعني من حيث الزيادة الحقو بجعفر جعفر في مزيد وهذا أيضا مزيد جلب مثلا الحقو كلمة جلبب هذا فعل الحقو أيضا بكلمة دخرجة الآن سينتقل إلى نوعي الزيادة بمعنى آخر كيف تكون الزيادة؟ بماذا تكون الزيادة؟ الزيادة إما, تكون بط... إما أن تكون بالتضعيف وإما أن تكون بزيادة حرف من الحروف العشرة التي تجمعها سألتمونيها تفضل يا أبا عبد الله قال ثم هي نوعان أحدها ما يكون بتكرير حرف أصلي لإلحاف أو غيره وذلك إما أن يكون بتكرير عين مع الاتصال نحو قطعات أو مع الانفصال بزائد نحو عقنقل بمهملة وقافين بينهما ساكن مفتوح ما عدا للكثيب العظيم من الرمل أو بتكرير لام كذلك نحو جلباب وجلباب او بتكرير فاء وعين مع مباينه اللام لهما نحو مر مريس بفتح فسكون ففتح فكسر للداهية وهو قليل او بتكرير عين ولام مع مباينه الفاء نحو سمح محن بوزن سفرجل للشديد الغليظ واما اذا اعطانا اولا الطريقه الاولى لزيادة حرف من الحروف وهذه تشمل يعني جميع حروف اللغة العربية لذلك قال هو بتكرير حرف أصلي لدينا حرف أصلي كررنا هذا التكرار إما أن يكون يعني الخرفان متلاصقين متتابعين فيدغم في بالآخر وإما أن يكونا مفصلين متباعدين بينهما حرف آخر وعلى الحالتين في تكرير لذلك قال الآن بتكرير خرف اصلي لإلخاق أو غيره يعني إما لفائدة لمعنى أو للحاق بكلمات اخرى وذلك إما أن يكون الآن اعطانا كيف يتم هذا التكرار وهذا التكرار يعني التضعيف كيف يتم هذا التضعيف أو هذا التكرار قال أولا بتكرير عين مع الاتصال كلمة عين يعني عين الكلمة يعني وسط الكلمة فاعلة تكرار هذه العين الخرف الموازي للعين في الميزان الصرفي يعني الخرف الثاني من الثلاثي. إنه قطع لان هي قطع. كرر قطع. قطع لدينا طاء متتابعان متتاليان فادغمت الطاء في الطاء. هذول لأنهما متصلان أو مع الانفصال. يعني هناك حرف يفصل بين هذين المتماثلين بزائد نحو عقنقل لاحظوا عقنقل لدينا القاف هذا عقل فعل فالقاف عين الكلمة لأن عقنقل كررت عين الكلمة كررت القاف وبين القاف الأولى والقاف الثاني حرف وهو النون فقال هنا في انفصال بين ال... بين الحرف المكرر بينما في قطع في اتصال بين الحرفين او بين الحرفين المتكررين قال عقنقل بمهمل يعني معنى ما يعني بعين مهمله يعني ليست غينا ليست غينا غير معجمه غير منقوطة وقافين القافين عقنقل يعني الحرف الزائد والقاف لأنه هو المكرر زائد بالتكرار وقافين بينهما ساكن بينهما ساكن اللي هو النون ساكنة مفتوح ما عداها في الثاني العين الأولى مثلا مفتوحة لسا كذلك والقاف مفتوحة والقاف مفتوحة أيضا أما النون فهي الساكنة وقافين بينهما ساكن مفتوح بينهما ساكن ثم نقف نقول مفتوح ما عداها مفتوح ما عداها يعني حركة الأحرف الأخرى غير النون حركتها الفتح مع ذا لكثيب العظيم من الرمل هي أقانقل معناها العظيم من الرمل أو يقوله المتعقد الكثير يعني المتعقد الكثير أو المقصود في الكثيب العظيم يعني كتلة من الرمل كوم من من الرمل هو فسر لنا كلمة عقنقل نعم قالوا أن المتعقد الكثير يقولون عنقل الضب امعاؤه أو بعض ما في جوفه فهذا ما ورد في تفسير غريب ما في كتاب سيبوي من الأبنية على العموم نعم إذن هذه الطريقة الأولى هي تكرار العين باتصال المكرر المكرر أو بالانفصال بينهما بحرف أو بتكرير لام كذلك بتكرير أو تكرار كلمة تكرير مصدر كرتك تكريرا وهو المصدر القياسي التكرار مصدر غير قياسي لأن القياس هو تكرير لذلك مستخدم بتكرير استخدم المصدر القياسي أو بتكرير لام يعني لام كلمة كذلك منحوه جلببة لاحظوا جلببة لأن هي جلبة فعل. فالباء الأخيرة هي لام الكلمه الكلمة كررها جلببة كرر الباء جلباب جلباب أيضا كرر الباء نلاحظ بأن الباء الأولى وال وال وال وال وال وال والثانية جاءتا متتابعتين في الكلمة الأولى وفي الكلمة الثانية جل باب أتا يعني أتتا مفصول بينهما بالألف مفصول بينهما بالالف بي الطريقة الثالثة تكرير الطريقة هي بتكرير فا وعين يعني تكرير الحرف الأول والحرف الثاني مع مباينة اللام لهما لأخذهم ما يقول مر مريث مر مريز يعني, يعني مرسة مرسة ميم راء سين فعل فعل كلمة الميم وراء الكلمة الأولى هي العين والسين هي لام الكلمة دخلت الآن كررنا فعل الكلمة اللي هي الميم وراء الكلمة اللي هي عين الكلمة الراء اللي هي عين الكلمة مر مر عظم مر مريس نعم بفتح فسقمه بفتح فكسر وكلمة مرمريس قال معناها الداهية وقيل فيها أيضا المرمريس هي الأرض التي لا تنبت شيئا قيل أيضا الكلمة مرمريس من معانيها الداهية ومن معانيها الأرض التي لا تنبت شيئا ثم قال الطريق الرابع أيضا هي بتكرير عين ولام لأن كرر الفاء والعين لأن كرر العين واللام مع مباينة الفاء مع مباينة الفاء يعني الفاء دخلت بينهما لاحظوا نحو صمخ مح نحو صمخ مح بوزن سفر جل للشديد الغليظ كرر ماذا او قالوا ايضا الصمخ مح قالوا بان معناه من معانيه القصير القصير الغليظ القصير الغليظ وقالوا الشديد الغليظ اذن هنا كرر العين واللام، العين واللام اللي هو الميم والخاء، صامح نح، ضعتم صامح نح، كرر الميم والخاء اللي هي عين الكلمة صامحها ولام الكلمة اللي هو خاء، فكرر الميم والخاء نعم، وأن مكرر الفاء وحدها تفضل. وأما مكرر الفاء وحدها كقرقف وسندس أو العين المفصولة بأصل كحدرد بزنة جعفر اسم رجل أو العين والفاء في رباعي كسمسم فأصلي فلو تكرر في الكلمة حرفان وقبلهما حرف أصلي كصمحمح كصم وسمع معن لصغير الرأس حكم بزيادة الضعفين الأخيرين لكون الكلمة استوفت بما قبل, قبل هما أقل, أقل الأصول إذا أما مكرر الفاء أعطانا هناك مكرر أعطانا بتكرير العين أعطانا بتكرير اللام أعطانا بتكرير فاء وعين فاء وعين مع مبين اللام لهما أعطانا تكرير عين ولام لن يعطينا تكرير الفاء. أما مكرر الفاء وحدها إذا كرر الفاء وحدها مثل قر الآن قر هي قرفة. طيب قرفة إذا الطاف هي فاء الكلمة فعل هي فاء الكلمة. كرر فاء الكلمة الآن قر سندس سندس كرر السين كرر السين فهو هي فاء الكلمة. أو تكرار العين، يعني لدينا حالتان: حالة تكرار الفاء واحدة، الفاء الكلمة، الحرف الأول تكرار الحرف الأول، أو تكرار العين، الحرف الثاني المفصولة بأصل، يعني فصلت بحرف أصلي، مثل مثلا قال تحد رن بزينة جعفر، يعني جعفر خد رر مفروض تكون. خد ردن, خد ردن خد ردن تخد ردن وعيد مرة ثانية يعني او العين المفصولة بأصل تخد ردن بزينة جعفر حتى يستقيم تخد ردن بزينة جعفر يعني سميت شخص خد رد مثل ما اسم شخص أيضا جعفر الآن اللي هو المكرر هي الدال وهي عين الكلمة خدرة فعل فكرر العين وال بالفصل فصل بينه وبين والراء حرف أصلي والراء حرف أو العين والفاء كر العين والفاء العين الحرف الثاني والفاء الحرف الأول في رباعي مثل سم سم سم كرر السين, والمين كرر السين والمين فقال هذا أصلي هذا أصلي ليس زائنا يعني عندما يقول سمسم فعل ال... فعلل ال... جعفر فعل ال... نعم. ثم بعد ذلك قال فلو تكرر في الكلمة في حرف وقبلهما حرف أصلي تكرر لدينا حرفان وقبلهما حرف أصلي مثل ما مر معنا قبل قليل صمح مح صمح مح كرر الميم والحاء وقبلهما الصاد الصاد حرف أصلي, حرف أصلي وسمع مع كرر الميم والعين وما قبلهما السين وهو حرف أصلي وكلمة سمع مع ما, ما هو صغير الرأس سمع مع صغير الرأس وسمع مع قبل قليل حكم بزيادة الضعفين الأخيرين إذن في سمع مع الميم والخاء زائدتان سمع مع الميم والعين زائدتاني بالتكرير أو التكرار لماذا؟ قال لكون الكلمة استوفت بما قبلها أقل الأصول يعني صح مح صاد ميم حا هاي فلا فاستوفت الأصول الثلاثة التي يجب أن تكون لذلك قالوا بأنه ممكن كن الميم والحاء الأخيرة أن تكون زائدتين سمع مع سين ميم عين هذه ثلاثة أصول فجاز أن نقول بأن الميم والعين الأخير ال يعني الحرفان المتأخيران هما الميم والعين صحة أن تكونا زائدتين أو أن يكونا زائدين طبعا يعني عطانم قاعدة عندما تكون في الـ يعني الثلاثة أحرف الأولى هذه الأصول لأن الأصول أقلها ثلاثة فإذا اكتملت الثلاثة أصول هذه حكموا بزيادة الأحرف المكررة الأحرف المكررة حكموا عليها بالزيادة طيب هذا انتهى الآن من الطريقة الأولى من طرائق زيادة حرف أو حرفين وهو طريقة التكرير أو التكرار أو ما يسميه أيضا البعض التضعيف لأن الطريقة التا الثانية لا يكون بي تكرار حرف أصلي. الطريقة الأولى كرر حرف أصلي من الحروف الأصلية. لا لا لكن زيادة حرف معين من الأحرف التي تزاد وأطلق عليها أحرف الزيادة. المجموعة في كلمة سألتمونيها تفضل يا أبا عبد الله قال ثانيهما ما لا يكون بتكرير حرف أصلي وهذا لا يكون إلا من الحروف العشرة المجموعة في قولك سالتمونيها وقد جمعها ابن مالك في بيت واحد أربع مرات فقال هنا وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل نعم <تصفيق> الآن إذا الطريقة الثانية كما ذكرت قبل قليل هو بزيادة حرف من حروف الزيادة المزموعة في كلمة سائل تومي ابن ما اكتفى بهذه الكلمة في هذه الكلمة لجمعة هذه الأحرف العجرة لا هو أعطانا يعني أربعة صيغ كل منها يجمع هذه الأحرف العجرة لاحظوا هناء وتسليم عندوا الأحرف ستجدونها ستجدون عشرة أحرف وهي حروف الزيادة تلا يوم أنسه عشرة أحرف هي نفسها المجموعة في كلمة سألتمونيها نهاية مسؤول نهاية مسؤول أيضا جمعت الأحرف العشرة المجموعة في كلمة سألتمونيها أمان وتسهيل أمان وتسهيل هي الأحرف نفسها المجموعة في سألتمونيها. يعني هذا عطانا أربعة تركيبات. كل تركيب من هذه التركيبات جمع الأحرف العشرة التي يمكن أن تزاد. والمجموعة أيضا في كلمة سألتمونيها. وهذا يسهل على طالب العلم نعرف هذه الأحرف الزينة. لأن انتهى من طريقتين زيادة بالتكريير بتكريير حرف أصلي أو بزيادة حرف من الحروف التي تزاد وهي مجموعة في كلمة سائل تومية لأن سيتطرق إلى مواضع حروف الزيادة وكم عدد الأحرف التي تزاد أين تزاد يعني بدي مواقع زيادة قبل الفاء قبل الفاء الكلمة بين الفاء والعين بين العين واللام أم بعد اللام سيحدد لنا وهذا طبيعي يعني إذا قدنا فاعلا فالزيادة إما قبل الفاء أو بين الفاء والعين أو بين العين واللام أو بعد اللام هذا من الطبيعي جدا ففضل لأبا الله قال وقد تكون الزيادة واحدة واثنتين وثلاثا وأربعا ومواضعها أربعة لأنها إما قبل الفاء أو بين الفاء والعين أو بين العين واللام أو بين أو أو بعد اللام ولا يخلو إذا كانت متعددة من أن تقع متفرقة أو مجتمعة. نقف قليلا في تفصيل. نقف قليلاً. لأن أعطانا مواضيع زيادة ونريد نبه إلى ملحوظة. قال وقد تكون الزيادة واحدة وثنتين وأيضا ربما في التحقيق الموجود بين أيديكم اثنتين وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح ثنتين على لغة تمين ثنتين هنا حسب السياق طبعا وتكون الزيادة واحدة وثنتين تقول ثنتان وثنتين في لغة الحجاز اثنتان واثنتين يعني بهمزة وصل هنا بدون همزة وصل فهنا لدي أنا في النسخة المحققة بين يدي وثنتين وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح قالوا هاتنتين او هاتنتين اذا إذا sabot اول هذه الزيادة قد يكون زيادة حرف واحد قد يكون زيادة حرفين قد يكون زيادة ثلاثة احرف قد يكون زيادة أربعة احرف ومواضعه اربعة ايضا لان نحن لدينا الميزان الصرفي ثلاثة حروف. فانه قبل الحرف الاخير او بين الحرف الاول والثاني او بين الحرف الثاني والثالث او بعد الحرف الاخير فلدينا ايضا إذن لدينا أربعة مواضع لهذه الزينة. ثم بعد ذلك عطانا معلومة ثانية، إنه هذه الزيادة قد تكون يعني زاد زاد حرفين، زاد ثلاثة حروف. قد تكون هذه الزيادة مجتمعة الأحرف الزائدة مجتمعة متتابعة، وقد تكون متفرقة يفصل بينها حرف أصلي. وهذا ما سيفصل فيه. تفضل. قال ف... فالواحدة قبل الفاء نحو أصبع وأكرم وبين الفاء والعين نحو كاهل وضارب وبين العين واللام نحو غزال وبعد اللام كحبلة الآن زيادة الواحد اسمحوا لي شوي الآن زيادة حرف واحد أعطانا أنثلة على زيادة حرف واحد في المواضع الأربعة في المواضع قبل الفاء قال مثل الهمزة زائدة هنا أكرم أكرم بالفعل بالاسم أكرم الهمزة زائدة أخمر أصفر أرنب أجلسة أكرم أحسن كل هذه الهمزة زائدة وهي قبل الفاء وهي حرف واحد يعني الزيادة هنا زيادة واحدة أو قال بين الفاء والعين يعني زاد حرف واحد بين الحرف الأول والحرف الثاني وهذا كثير في اسم الفاعل على وزن فاعل كاهل كاتب قارئ بغض طبعا الكاهل ليس على وزن اسم الفاعل لكن ليس المقصود هنا اسم الفاعل إنما مثلا ضارب اسم فاعل قارئ اسم فاعل شارب اسم فاعل كاتب اسم فاعل وهكذا وبين العين واللام يمكن ان تكون زيادة زيادة وخرف واحد بين الخرف الثاني والثالث غزال غزل فعل بعد العين أضفت الألف هذا حرف زائد وهو من أحرف سألتمونيها من حرف الزيادة فزيد بين العين واللام مثلا كلمة كتاب كتاب بأصل كتب زيدت الألف بين عين الكلمة ولامها يعني بين الحرف الثاني والثالث غراب غرب غراب زيدت الألف أيضا بين عين الكلمة ولامها بين الخرف الثاني والخرف الثالث جهاد كفاح بين الخرف الثاني والخرف الثالث طيب وبعد اللام قال يعني بعد يعني زيدت بعد الخرف الأخير مثل حبلة وسلقة ومعزة وسكرى كل هذه زيدت الألف بعد لام الكلمة يعني بعد الخرف الثالث يعني في نهاية الكلمة طيب هذا إلى زيادة الواحله هنا ما في يعني ما في متفرق ولا مجتمع لانه هو حرف واحد لكن الان زيادتان قد قد يزاد حرفان وهذان الحرفان اما ان يكونا متفرقين واما ان يكونا مجتمعين تفضل أي متصلين تفضل وزيادتان المتفرقتان بينهما الفاء نحو اجادله أجادل لا اجادل هو اذا قرات اجادل بالفعليه اجادل من الجدل وفيها الخرفان نعم صحيح ايضا فيها زياده لكن هنا تاء اجادل اجادل فتؤتي من الأجدل اللي هو اصلا صفه من صفات الصقر الاجدال الصقر يعني صفه غالبه على الصقر أصل أصلا هو يعني من الجدل جدل الشيء الشدة جدل الشيء الشدة نعم إذن والزيادة المتفرقات المتفرقتان بينهما الفاء مثل لاحظوا اجادل أو أجادل كما قرأ الأستاذ محمد بارك الله فيه الآن الزيادة أين الزيادة بينهما الفاء هي أصل جدلة أصل جدلة جدل فعل الزيادة الهمزة والألف يعني قبل الفاء وبعد الفاء إذن لدينا حرفان زائدان زائدتان أو حرفان زائدان بينهما الفاء فهما متفرقان, فهما متفرقان مثلا قلت تغافل, تغافل تغافل بالفعلية أو بالاسميه تغافل غفل أو غفل فلدينا التاء والالف بينهما الفاء تباعد تباعد بحضن بيء التاء والالف وبينهما الباء تقادم،, تقادم هذا الوزن بطبيعة في الحال فيه هذه الالف فيه يعني حرفان زائدان بينهما الفاء وبينهما العين تفضل ممكن يكون زيادة يعني حرفان متفرقان بينهما العين يعني ورد واحد بعد الفاء والثاني بعد العين ففضل يا أبا عبد الله وبينهما العين شعاقول وبينهما اللام نحو قصيرة فصي... فص... أي الضلع القصيرة وبينهما الفاء والعين واللام نحو اجفل للدعوة العامة والمجتمعتان قبل الفاء نحو منطلق وبين الفاء والعين نحو جواهر وبين العين واللام نحو خطاف وبين اللام نحو علباء نعم إذن الآن انتقل بنا يعني بينهما الآن يتحدث عن الزيادتين المنفصلتين وعطانا او المتفرقتين كما أطلق الشيخ عليهما فقال أيها ممكن يكون بينهما الفاء وممكن يكون بينهم العين عاقول لاحظوا عاقول اصلها عقل عاقول فاعول عقل اذا الزياده هنا الزيادة هنا بينهم عاقل القاف هذه عين الكلمه عين الكلمه فالزياده الالف عفوا الالف والواو الالف والواو عقل يعني حرف الالف اجى بعد الفاء والواو أتى بعد العين ففصلت العين بين هذين الحرفين الزائدين أو بينهما اللام أو بينهما اللام قصي را فيها الضلع القصيرة الضلع القصيرة أي الضلع القصيرة قصي را الآن ال لو أخذنا قصارة قصارة مز ز زائد هنا كسر اللام الكلمه الراء هي لام الكلمه فالزائد هو الياء والالف الياء والالف فصل بينهم اللام فصل بينهم اللام او بينهما الفاء والعين نحو اعصار عصر عصر فعلى العين والصاد والصاد الكلمة وعين كلمه وزياده الهمزة والالف الهمزه قبل العين والالف بعد الصاد او بينهما العين واللام يعني. العملية بسيطة جدا بكل سهولة ممكن التوصل إلى يعني فهم معنى هذه هذه زيادة نحو خيزل وهي مشية فيها تثقل بينهما العين واللام نعم وبينهما الفاء والعين واللام الفاء والعين واللام أجفلا للدعوة العامة بينهما الفاء جفل جفل هاي جفلا فعل الالف الاولى زائده والالف الاخيره زائده الهمزه الاولى زائدة والألف الأخيرة زائدة. فبين الزيادتين الفاء والعين واللام طيب هذا اذا كانت إذا كانت الزيادتان متفرقتين لكن قد تاتي الزيادتان مجتمعتين فقال والمجتمعتان قبل الفاء ممكن يعني تاتي الزيادتان مجتمعتين قبل فاء كلمه منطلق منطلق قلق منطلق ميم زائدتان وبين الفاء والعين بين الفاء والعين جواهر جاهرة الواو والالف زائدتان بين الفاء الجيم والهاء اللي هي العين وبين العين واللام بين العين واللام نحو خطاف خطاف لاحظوا زاد بين العين خطاف تعالى الطاء الأولى هي عين الكلمة خاطفة والفاء هي لام الكلمة فزاد الطاء الثانية وزاد الألف مثل مثلا سعيد سعيد سعيد هذا زاد حرف واحد هنا زاد حرف زاد حرفا واحدا وليس يعني وليس خرفين نعم الآن وبعد اللام نخوة علبة علبا علبا علبا فزاد بعد ال... ما هو العلبا هي عصب العلق, عصب العلق. طيب. هذا إذا كانت كانت الزيادة بحرفين قد تكون الزيادة بثلاث أخرف تفضل والثلاث المتفرقات قال والثلاث المتفرقات نحو تماثيل والمجتمعة قبل الفاء نحو مستخرج مستخرج وبين, وبين العين واللام نحو سلاليم وبين اللام نحو عنفوان واجتماع ثنتين وانفراد واحدة نحو افعوان هذا ثلاثي هذا اذا يعني زياده ثلاثه حروف والثلاث المتفرقات ممكن متفرقات لاحظوا نحو تماثيل مثل مثلا لان تفرقت التاء والالف والياء تماثيل فهمت الزيادة التاء والألف والياء لأن هي اصلا مثلا او المجتمع هذه مجتمع ثلاثة ثلاثه احرف متفرقه او زيدت ثلاثه احرف مجتمعه مع وهي قبل مستخرج مستخرج هي خرجة فالستخرجة فالزيادة الألف والسين والتا وهنا مستخرج على أنها اسم فاعل نعم وبين العين واللام بين العين واللام نحو ساليم أصل سليمة أصل سليمة لاحظوا السين واللام الأولى بعدين عندنا ألف بعدين عنا لام بعدين ياء وهذه الحروف الثلاثة زائدة ثم أتت لام الكلمة هني ميم واضح أو وبعد اللام نحو عنفوان عنفوان هذه ال الحرف الأخير أيضا الحروف الثلاثة الأخيرة زائدة حروف الثلاثة الأخيرة زائدة عنف عنفوان لحظوا م الواو والألف والنون زائدة واتت بعد لام الكلمة ثم قال واجتماع ثنتين وانفراد واحد. يعني ممكن يجتمع حرفان زائدان يتتابعان وينفرد حرف زائد اخر نحو افغوان افغوان لاحظتم الهمزه الاولى زائده والالف والنون الاخيرتين زائدتان زائده ايضا الالف والنون في اخر الكلمه اجتمعتها واللف الأولى الحمزة الأولى منفردة هذا واضح طيب إذا كان لدينا أربعة أحرف زائدة قل والأربعة المتفرقات نحو والأربعة المتفرقات نحو إحمرار مصدر إحمر ولا توجد الأربعة مجتمعة بس إذا إذا لدينا أربعة أحرف زائدة تأتي متفرقة ولا تأتي مجتمعة، تأتي متفرقة. وعطانا مثال، احمرار كلمة أحمر هي مصدر احمر، فلدينا هنا الميم من حمرة، الميم زائدة والراء زائدة الأخيرة، العفّ الميم زائدة الحمرة، ليس كذلك، نعيد نوعية برتانية. هي حمراء الميم ليست زائدة الياء زائدة الياء زائدة أحمي والراء والאלف المتاخرات المتاخ المتاخرات لاحظوا خلينا دعونا نحليلها مرة ثانية الآن هي اه... هي أحمرار لدينا الألف الأولى زائدة هاي واحد هي خامرة الحين والميم الراءي الأصلية، ثم الياء بعد الميم، ثم الألف بعد الراء الأولى، ثم الراء الأخيرة. أصبح لدينا إذن أربعة أحرف زائدة متفرقة. وعيد مرة ثانية. وعيد مرة ثانية. إحمرار هذه الكلمة فيها أربعة أحرف زائدة وهي متفرقة. وهي الألف الوصل الأولى. قبل فاء ثم الياء بعد الميم بعد عين الكلمة ثم الألف بعد لام الكلمة بعد الراء ثم الراء الأخيرة فلدينا أربعة أحرف زائدة أما اذا زيدت أربعة أحرف فلا تأتي مجتمعة إنما تأتي متفرقة انتهى الآن من مواضع هذه الزيادات وبطريقتين أزيلها. يعطينا الآن يعني أدلة على كيف نعرف أنه حرف زائد ولا غير زائد؟ يعني كيف نميز بين الأصلي الحرف الأصلي والحرف الزائد؟ نقرأه بسرعة لأن الأمر يعني بسيط وميسر. إن شاء الله نقرأه وننتهي من من الأدلة. ثم نبقي بعد ذلك للتفصيل في زيادة كل حرف من الأحرف. التي سيقف عند الشيخ ان شاء الله تعالى تفضل يا عبد الله وادله الزياده تسعه قال وأدل وادله الزياده تسعه الاول سقوط بعض الكلمات من اصلها كالف ضارب وألف تاء وألف والف وتاء وتاء تضارب من الضرب فما عدا الضاد والراء والباء حكمه الزياده نعم إذن الآن أدلة الزيادة يعني الأدلة التي تدل بأن هذا الحرف زائد أو أصلي لدينا أدلة قال دليل على أنه زائد أنه يسقط يعني يسقوط بعض الكلمة من أصلها يعني يسقط هذا الحرف من أصل هذه الضارب مثلا ما هو أصلها ضرب فالالف سقطت من الأصل فإذن الألف زائدة الألف زائدة كألف ضارب كألف ضارب وألف وتائي تضارب التاء والألف لأنه من ضرب أصلا فالتاء والألف هذفتا من الأصل فتبين أو دل ذلك على أن هذين الحرفين زائدان ولاحظوا أن الشيخ هنا يعني قال وألف وتائي تضارب يعني تضارب موقعه الأساسي إذا قلت يعني واو وتاء الفعل ماذا تعرب الفعل المضارع فيه ففصل بين المتضاف بين المتضافين بالمعطوف بالمعطوف وهذا على غير يعني ما منعه علماء البصرة طيب و وتاء تضارب من الضرف معدى الضاد والراء يعني الأصل هو فسقطت التاء والألف من الأصل دل ذلك على أن التاء والألف زائدة الثاني تفضل الثاني سقوط بعض الكلمة من فرع كانوني سنبل وحنضل من أسبل الزرع وحضلة الابل أي خرج سنبل الزرع وتأذت الإبل من أكل من أكل الحنظل فنونهم زائدة لسقوطها من الفرعين. إذا الدليل الثاني لدينا كلمة دخلنا يعني اشتقت منها وصرفنا كلمة الثانية سقط منها حرف هذا الحرف يكون زائف في تلك الكلمة سقوط بعض الكلمة من فرع. يأخذ سنبل حنظل النون قلنا أسبق سقطت النون. خضل سقطت النون فدل ذلك على أنها زائدة نعم الثالث الثالث لزوم خروج الكلمة عن أوزان نوعها لو حكمنا بأصالة حروفها كنوني نردس بفتح فسكون فكسر وهند لعن بضم فسكون ففتح فكسر لبقلة وتائي تنضب. بفتح فسكون فضم اسم شجر... شجر وتدفل بفتح فسكون فضم لولد الثعلب لانتفاء هذه الأوزان في الرباعي المجرد نعم إذن الدليل الثالث أو يعني ما يدون على أن هذا الحرف زائد هو لزوم خروج الكلمة عن أوزان نوعية يعني. يعني الوزن مختلف عما عرف من أوزان مثيلاتها لو حكمنا يعني بأصالة تلك الحروف مثل نرجس ونقول يعني النرجس ونرجس يعني فيها لغتان الشيخ هنا أو المحقق ضبطها بالفتح لكن هو أيضا علق هنا لدي الذي اعتنى بهذه النسخة حفظه الله قال النرجس بالكسر من الرياحين معروف وهو دخيل, وهو دخيل ونرجس بالكسر أحسن إذا أعرض يعني طالما عرفنا عربنا فنكون نرجس وذكره ابن سيدة في الرباعي بالكسر نرجس وذكره في الثلاثي بالفتح في ترجمة رجس هذا عن اللسان هذا عن لسان العرب في مادة نرجس اذا فيها لغتان نرجس كما ذكرت هنا ونرجس هنا من من الثلاث إذا أعتبرها نونزا إذا أتى بالفتح نرجس اعتبرها من الرباعي خلصت اذا النرجس هنا نر نرجس وهو نوع أنواع معروف هذا وهندلع ايضا نوع انواع البقل بقل وتأي تنضب اسم شجر وتدفل ولد السعلب قال هذه يعني يحكم على هذه الاحرف لدينا النون في نرجس النون في هندلع. هن هندلع النوم في هندلع التاء في تنضب التاء في تدفل بأنها زائدة لانتفاء وزن هذه الكلمات في الرباعي المجرد الرباعي المجرد فعلة لا فعلة لا فالوزن هؤلاء هذه التاء أو النون غير موجودة في هذا الميزان الصرفي اللي هو الرباعي المجرد الرابع دليل الرابع تفضل. الرابع التكلم بالكلمة رباعية مرة وثلاثية أخرى مثلا كأي قلم بفتحتين بفتحتين بينهما ساكن وإطل بكسر فسكون أو بكسرتين للخاصرة. يعني وردت تكلم مرة ثلاثية ومرة رباعية. معنى ذلك الرباعي زائد في الحرف زائد. أي معنى ذلك؟ يعني أي طل أي طل قالوا بأنه هنا ذكرها اطل إطل معنى ذلك أدولياء زائدة معنى ذلك أدولياء زائدة نعم الخامس الخامس لزوم عدم نظير في نظير الكلمة التي اعتبرتها اصلا كتدفل بضمتين بضمتين بينهما ساكن فانه وان لم يترتب عليه عدم النظير لوجود فعل كبرث لكن يترتب ذلك في نظير تلك الكلمه وهي تدفل المفتوحة التاء في اللغه الاخرى اذ لا وجود لفعل بفتح فضم بينهما ساكن فثبوت زيادة التاء في لغه الفتح لعدم النظير دليل على زيادتها في لغة الضم والأصل الاتحاد. الأصل الاتحاد. لكن طالما صار في مفارقة، فمعنى ذلك دل ذلك بأن هذه التاء زائدة. ونبهنا قبل قليل بأنه أيضا هذه التاء في تتفول أيضا زائدة. نعم. السادس. السادس هذا واضح ما يحتاج الامر توضي. السادس. السادس كون الحرف دالا على معنى. كأحروف المضارعة وألف اسم الفاعل. هذا أيضا واضح يعني أحرف المضارعة طبعا فيها خلاف هي حروف زائدة أم أنها جدلت لالمضارعة فقط يعني ذهب يذهب هل هذا حرف المضارع حرف من حروف الزائدة أم أنه جدلت للمضارعة فقط لل من من الماضي إلى المضارع في خلافين حوين لكننا قال بأن كون الحرف دالا على معنى يعني كون الحرف يدل على المضارعة أو يدل على اسم الفاعل كاتب شارب لاعب إلى آخره فأيضا هذا الدليل على أن هذا الحرف زائد فهذا إقرار بأن حرف المضارعة حرف زائد على أن حرف المضارعة حرف زائد السابع السابع كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق كنون ثالثة ساكنة غير مدغمة بعدها حرفان ك ورنتل بفتحات بينهما نون ساكنة للتاهية وشرنبث بزنته للغليظ الكفين والرجلين وعصنصر بفتح المهملات وسكون النون اسم جبل لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة كجحنفل بزنته أيضا وهو الغليظ الشفتي ومن الجحفلتي وهي لذي الحافر كالشفتي للإنسان نعم يعني هنا كونه مع عدم الاشتقاق لاحظوا يعني كونه كون الحرف الزائد وهو تعود على الحرف الزائد كون الحرف الزائد مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق يعني إذا كان في في المشتق يلزم أن يزاد هذا دليل أنه زائد هذا دليل على أنه زائد مثل النون لاحظوا كورنتل ورنتل للداهية قال هذه النون زائدة شرنبث النون أيضا زائدة جحنفل قال النون أيضا زائدة نعم الثامن الثامن وقوعه منها في موضع تغل... في موضع تغلب زيادته فيه مع المشتق كهمزة أرنب وافكل بفتحتين بينهما ساكن للرعده لزيادتها في ما هذا الموضع مع المشتق كأحمر أحمر يعني وقوع الحرف الزائد في موضع تغلب تغلب زيادته فيه مع المشتق يعني إذا كان زائدا في المشهد هذا توضيح أيضا، وقال هو علاقة بالدليل السابع أصلا. تهمزة أرنب، الهمزة زائدة هنا. أفكل أيضا الهمزة زائدة. نظف. أفكل بفتحتين بينهما ساكنة. الهمزة مفتوخة والكاف مفتوخة والفاء ساكنة. وهذا معناها الرعدة. قال لماذا؟ قال لي زيادة في هذا المضوع مع المشتق أحمر، أصفر، أخضر. فهذا اسم مشتق. اسم مشتق وهو والهمزة فيه زائدة إذا قيس عليه ذلك فقيل بأنه أرنب أفكال الهمزة زائدة في كلا الكلمتين. التاسع الدليل التاسع نعم التاسع وجوده في موضع في موضع لا يقع فيه إلا زائدا. تنونات حين بكسر فسكون ففتح فسكون لعظيم البطن. وكن تأو ل... بزينته لعظيم اللحيه وسنداو وقنداو بزينه ما تقدم لخفيفها طبعا هنا يعني وجود الحرف الزائد في موضع لا يقع فيه الا زائدا يعني لا يمكن أن يكون الا زائد هنا لا يستقيم أن يكون حرفا اصليا واعطانا كلمات يعني قد تكون الكلمات هذه بعيده عن استعمالنا في هذه الايام بعيده عن استعمالنا في تأوين بكسر فسكون ففتح فسكون حن تأوين هذا يطلق على عظيم البطن كن تأوين يعني النون هذه زائدة وفي حن تأوين زائدة وفي سن تأوين زائدة وفي كن تأوين زائدة وحطم بزينة ما تقدم لخفيفها يعني كأنه يقول بأن هنا النون أضافت ثقلا أو فقلا على, على الكلب وزاد بعضهم نعم وزاد بعضهم عاشرا يعني دليلا عاشرا تفضل قال <تصفيق> <تصفيق> وزاد بعضهم عاشرا وهو الدخول في أوسع البابين عند لزوم القروج عن النظير فيهما نحو كنحبل بفتحتين فسكون فضم شجر عظيم وقد تفتح باؤه فزينته بتقدير أصالة النون فعلل فعل وبتقدير زيادتها فنعلل وكلاهما مفقود غير أن أبنية المزيد أكثر فيصار إليه لأن المزيد كثيرة لذلك أعتبر هنا لأن هذا الخرف زائد لأنه وزن فعلل وفنعلل غير موجودة موجودة لذلك نحكم عليها بالزيادة سيدخل بعد ذلك بزيادة كل خرف من الحروف الزائدة وكيف نحكم على فيها وهذا إن شاء الله تعالى سنتدارسه في المجلس المقبل هذا والله أعلى وأعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته